الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين ونتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعيش اليوم آخر اللحظات في حياة الإمام علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أعرضنا مجمل حياته عليه السلام. وا استعرضنا مقامه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقربه منه ثم ما كان من الفتن والخلافات وما به رضي الله عنه وارضاه فإنه قد ابتري بما لم يبتلى به غيره ولعل هذا من الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به في أكثر من موضع ويوصي به في أكثر من موطن علمه صلى الله عليه وآله وسلم لما ساقع عليه من الابتلاءات مرتبئ به من المخالفين والناكثين والبغات وكما ذكرنا سابقا فإننا نؤكد على أن الحق مع علي رضي الله عنه في كل ما كان عليه بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن علي بن أبي طالب عليه السلام كان داعيسا إلى الجنة وكان المخالفون له بغاتا دعاة إلى النار وأنه رضي الله عنه كان الإمام الشرعي والخليفة الشرعي الذي لا يحل لأحد الخروج عليه ولا منابدة الحكم والذين فعلوا ذلك كانوا بغاة وليس بمنزلته ولا بمقامه حتى يعني حتى البغي الذي كان عليه لم يكن من قوم ينافسونه ولا يسامونه مرتبة لهذا يعني حتى منطقيا كيف يتصور كيف يتصور رجل رجل ولد منذ ولادته وهو ملاء لصيق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ ولادته ونشأته وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونشأ في بيته, ونشأ في بيته وتربى في بيته وعاش معه كل مراحل حياته من البعثة إلى الهجرة حيث فداه بنفسه إلى المواقف إلى المعارك إلى الحل والترحال والسفر والحذر ما من موضع إلا وعلي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من موضع موضع إلا وهو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل المشاهد والمواقف في كل المعارك في دخوله وخروجه ثم النبي عليه الصراع والسلام يفضله, على سائر يفضله بما لم يفضل به غيره ويمنحه من المناقب ما لم يمنح غيره فله في الدين المكان العظمى والمرتب الكبرى والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر في حقه خصوصا ما لم يذكر في غيره بعد كلها ثم قربه من النبي عليه الصلاة والسلام ويزوجه ببناته سيدات نساء العالمين بل يصطفي له أفضل, أفضل بناته ولا يكتب الله الذرية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من نسله بعد هذا كله بعد كل هذا الفضل وكل هذا الخير وكل كل هذا اللسوق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينازع في الحكم وينازع في خلافته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن من تقع المناثع هذا هو الأمر الأكبر في قضية علي ومعاوية من ينازع في هذا الحكم ينازع في خلافته للنبي صلى الله عليه وسلم من رجل طليق أسلم, اسلم لما لما الناس جميعا قد اسلموا ولما راى النبي صلى قد ظهر وقد انتصر ويوم كان النبي عليه الصلاة والسلام مستضعفا ويوم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا زالت ليست له القوه وليست له المنكه كان من اعداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن المحربين والمؤنبين ولم يسلم إلا حين وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مصطعثا ذليلا لا يفعل أيضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنقه أم ماذا يفعل به ويتمنى من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرمه فيقول عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطرقاء لم يكن إسلامه إلا بهذا الشكل وفي آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأتي تنازع الحكم من؟ كان طول حياته فمن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وماله وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث إلى أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معه لا يفارقه حتى منطقيا الأمر غير مقبول حتى من المنطق الأمر غير مقبول تصور رجل رجل له رجل عنده صديق كان معه منذ الصبا ونشأ معه وكبر معه وكان وزيره وكان مستشاره وكان أمينه في كل شيء وكان يستخلفه على أهله ويستخلفه على أبنائه ويمدحه عند الناس ويزني عليه عند الناس ويفضره على سائر الناس وفي آخر حياته مثلا وقعت له نوع من العلاقة ليست بتلك تلك العلاقة ولا الرابط القوية ولا الصحبة العظيمة أجل عند علاقة بسيطة تعرف عليه في آخر عمره فلما مات هذا الرجل قام ذلك الرجل الذي عرفه في آخر حياته معرفة, معرفة يسيرة وقال أنا أولى الناس بهذا الرجل وأنا خليفة هذا الرجل في أهله وفي, وفي, وفي, وفي, وفي, وفي ما يتعلق به تصور هذا الأمر هل يقبل هذا الأمر حتى منطقا هذا الأمر لا يقبل ولذلك حتى من المنطق لا يقبل أن يأتي أحد الطلقاء فينازع من كان لصيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في كل حياته وفي كل مشاهده أن يأتي وينافعه الحكم ولذلك لا, لا نعتقد إطلاقا أن الذين بغوا على أمير المؤمنين علي كانوا بغاة كانوا متأولين لا نعتقد ذلك إطلاقا بنص النبي عليه الصلاة والسلام نص نصا صريحا واضحا ويح عن نار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار وبنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصريح قاتل عن نار وسالبه في النار القوم أرادوا الحكم وأرادوا الملك وهناك روايات كثيرة لم نعرضها فيها تصريح من معاوية وعمر بن العاص بأنهما يطلبان الدنيا وأنهما لا يريدان لا, لا, لا يريدان لا, لا تسليم قتلت عثمان ولا غير تسليم قتلت عثمان وإنما يريدون الحكم وهذا حتى لكل منصف طبعا نحن نتحدث مع المنصفين أما من ربي على شيء وقال إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون فهو يقلد من سبقه دون تمحص ولا تدقيق ولا أي محاولة للإنصاف ولا أي محاولة لمعالجة هذه الأحداث بإنصاف وبعدل دون شطط دون ظلم وإنما تقليد الآباء والأجلد مثل هذا لا نكلمه ولا نتحدث معه نحن نتحدث مع أهل الإنصاف ونحاكمهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نحاكم إلى أي شيء نحاكم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه قد حكم في هذه الأحداث حكما واضحا صريحا بيا لا يحتاج لا إلى تعسف ولا يحتاج إلى تأويل قلت نخوض اليوم آثار اللحظات مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن انتهى من قتال الخوارج والبغاة واستقل معاوية بالشام وأخذ معاوية يحكم الشام وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يحكم, يحكم غير بلاد الشام من العراق وغيرها من البلدان في عام أربعين للهجرة في عام أربعين للهجرة كانت استشهاد ومقتل الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والغريب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد أحس بدنو أجله قد أحس بدنو أجله والدليل على ذلك أنه رضي الله عنه جاء ورد عنه أنه كان يبيت كل ليلة عند أحد أبنائه مرة يبيت عند عند الحسن ومرة يبيت عند الحسين وليلة يبيت عند عبد الله بن جعفر كان زوجا لابنته زينب ففي أحد تلك الليالي في أحد تلك الليالي قال كان كان عند أبنائه فمرض وجع أخذه شيء من المرض فخافوا عليه خافوا عليه من ذلك فهو يعني استبعد أن يكون موته في ذلك الوقت لأنه كان قد أكن غير شيء وهو يعلم كما قال قال يأتيه أمر الله وأنا خميص يعني يأتيه أمر الله وهو جائع قال إنما هي ليلة أو ليلتان قال يأتيني أمر الله وأنا خميص إنما هي ليلة أو ليلتان وفعلا لم تمر إلا ليلة الليل التي بعدها قتل رضي الله عنه وأرضاه بل كان هو, هو رضي الله عنه كان يعلم علم اليقين كان يعلم علم اليقين أنه سيموت مقتولاً بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على ذلك بل جاء في بعض الروايات في حديث, في حديث تزعزع جبل أحد وهي رواية صحيحة وكان أن كان عن الجبل النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فتزعزع الجبل فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجبل برجله وقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وكان على الجبل قلنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فكان يعلم رضي الله عنه كان يعلم أنه سيستشهد بل إنه مرة رأى عبد الرحمن بن ملجم وقال رأى عبد الرحمن بن ملجم نفسه وقال إن هذا قاتلي فلما قيل له قيل فما يمنعك منه قال إنه لم يقتلني بعد. قال إنه لم يقتلني بعد. بل إن أبو الأسود الذؤلي يحكي عن أمير المؤمنين عليه رضي الله عنه يقول: قال أساني عبد الله بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرض أدخل رجله في الغرد يعني ركب على الدابة يريد أن ينطلق. فقال أين تريد؟ قال إلى العراق. فقال عبد الله بن سلام أما إنك إن جئتها لا يصيبك بها ذباب السيف. يعني ستقتل لو ذهبت إلى هناك. فقال عليه وعيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله يقوله. يعني سمع النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه بأنه سيموت بالعراق بذباب السيف قال أبو الأسود فعجبت منه. وقلت رجل محايد يحدث بمثل هذا عن نفسه. يعني يحدث بأنه سيخرج إلى هذه الأرض وأنه وأنه وأنه سيضرب. ولذا مع أن هذا الحديث متى حدث به؟ حدث به قديما. حدث به قديما يعني أنه سيضرب وأنه حتى قبل أن يتولى الخلافة حتى قبل أن يتولى الخلافة وكان علي رضي الله عنه يحدث بذلك يحكي أبو, أبو فضالة الأنصاري البدري أنه مرة كان مع علي رضي الله عنه وكان علي مريض فخاف عليه أن يموت بسبب مرضه ذلك فقال إني لست ميتا في مرضي هذا أو من وجعي هذا إنه عاهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا أموت أني لا أموت حتى تخضب هذه من هذه يعني هامته ورأسه من لحيته حتى تخضب هذه من هذه ولهذا الإمام البيهقي جمع في كتابه دلائل النبوة الأحاديث التي حدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتلي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا حتى إنه لما لم علي رضي الله عنه وهو ولا زال في حياته وكان يخبر بأنه مقتول كان يطلب منه الاستخلاف. يقول له علمت علمت نفسك ما دم تعلم أنك مقتول فاستخلف وكان طبعا يرفض رضي الله عنه وأرضاه عن عبد الله بن واسع قال سمعت عليا يقول لا تخضبان هذه من هذه فما ينتظر بالأسقى؟ يعني هو يعلم أنه وقت يقول ما ينتظر الأسقى هو كان يعرف كان يعرف أن ابن مالج هو الذي سيقتله. قالوا يا أمير المؤمنين فأخبرنا به نبير عشرته يعني هذا الذي أنت تعلمه وتعلم أنه سيضرب عنقه. أخبرنا به. قال إذا فالله الله تقتلون بغير قاتل قال قتلتموه إن الأنتم ستقتلون الذي أنا أعلم أنه سيقتلني قال اذا تالله تقتلون بغير قاتلي قالوا فاستخلف علينا قال لا ولكن اترككم الى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا فما تقول لربك إذا لقيته قال أقول اللهم تركتني فيهم ما بدى ثم قبطني إليك وأنت فيهم فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم بل إنا علي رضي الله عنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف اخبره بانه سيضرب الضربه مثل ما ضرب رضي الله عنه وارضاه قال, قال سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم يقول إنك ستضرب ضربه ها هنا واشار الى صدغيه فيسيل دمها حتى تخضب لحيتك ويكون صاحبها اشقاها كما كان عاقر الناقه اشقى تمود فإذا علي بن ابي طالب كما رأينا في هذه الأحاديث هو يعلم بأن بأنه سيقتل بل كما جاء في بعض, الرواي في بعض الروايات أنه حتى إنه يعلم يعلم قاتله فكان يستعد رضي الله عنه وأرضاه للقاء ربه سبحانه وتعالى وقد علم أن الله عز وجل سيصطفيه شهيدا علم أن الله عز وجل سيختاره شهيدا أما عن كيفية قتله كيف قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عليه وارضه اجتمع ثلاثة من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم والبرق بن عبد الله وعمر بن بكر السيمي اجتمع هؤلاء الثلاثة وطبعا قلنا الخوارج هم ينقمون على الجميع ينقمون لا على أمير المؤمنين علي ولا على معاوية ولا عمر بن العاص فلذلك اجتمعوا وأخذوا يتذكرون أهل النهروان ويترحمون على يوم النهروان وما وقع في يوم النهروان فاتفقوا قالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم والذين كانوا لا يخافون في الله لوم لائم فلو شرينا أنفسهم فأتينا أئمة الضلاله يعني علي ومعاوية وعمر فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد وسأرنا بهم لإخوانها فتفقوا. قال ابن ملجم وكان أشقاهم قال أنا أكفيكم علي بن أبي طالب وقال البرك بن عبد الله أنا أكفيكم معاوية قال عمرو بن بكر التيمي أنا أكفيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا وتوافقوا بالله ألا ينقص رجل منا عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه تعاهدوا أن كل واحد منهم لا يرجع إما أن يقتل, صاحب يقتل صاحبه الذي كلب به أو يقتل دون ذلك. فاخذوا صيوفا وسموها شحذوها بالسم سموها ثم تعلوا سبعة عشر من رمضان خلت من رمضان كل واحد منهم يتب على صاحبه طبعا معاوية عمرو العاص المؤمن المؤمنين متفرقون بالأمسار يعني كل واحد في مصر علي رضي الله عنه في العراق والآخرون في الشام فكل واحد يخرج إلى المصر الذي به صاحبه. فعلا ذلك ما فعلوا عبد الرحمن بن ملجم خرج فذهب إلى الكوفة لقي اصحابه وطبعا كتمهم أمره خلنا من أن يثبطه البعض لم يخبرهم بشيء من ذلك فذهب مرة وهو في طريقه لقي امرأة من سيم الرباب وسيم الرباب هذه منطقة قتل منها الكثير يوماً قتل منها الكثير يوماً النهروان فلقي هذه المرأة من سيم الرباب وهذه المرأة يقال لها قطان بنت الشجنة وكانت امرأة جميلة كانت امرأة جميلة وكان قد قتل أبوها وقتل أخوها يوم النهر وكانت فائقة الجمال هذا كما يحكي الطبري قال وكانت فائقة الجمال فلما رآها التبثت بعقله يعني أخذت بعقله حتى إنه نسي أنه جاء من أجل قتل علي بن أبي طالب ونسي القضية يعني نسي الامر نسي انه جاء ليقتل علي ابن ابي طالب اخذت المرأة بعقلي حتى نسي هذه مهمة العظيمة التي نظر لها نفسه فجاء يخطبها مر جاء يريد ان يخطب هذه المرأة قال لها فطل... طلبها لنفسه فقالت لا اتزوجك حتى تشفيلي ان اردت ان تتزوجني يجب ان تشفيني قال وما شفاؤك وما يشفيك قال الثلاثة ألف تعطيني ثلاثة الاف دينار وعبد وقينة مغنية جارية مغنية وعبد وقينة وقتل علي بن ابي طالب فالشرطت ان يكون ذلك من مهرها قال هو مهر لك قال قينه والعبد هذا مهرك قال فاما قتل علي فلا اراك ذكرته, فلا أراك ذكرته لي وانت تريدينني قالت بلا الكمس غرته انا اريده فان اصبت شفيت نفسك ونفسي ويهنأك العيش معي وإن قتلت فما عند الله خير من الدنيا وأهلها قالت لو إن أصبت فستشفيني إن قتلت ما عند الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها قال فوالله ما جاء بي إلى هذا النصف إلا قتل علي فلك ما سأنتي تريدين قتل علي أنا سأتكفى لك بقتل علي قالت إني أطلب لك من يسند ظهرك ويساعدك على أمرك فبعثت إلى رجل من سيم الرباب يقال له وردان فكلمته فأجابها وأتى فكلم حتى يساعد ابن منجم في مهمته المشؤومة هذه ثم هو جاء برجل من أشجع يقال له شبيب بن بجره ليساعده في ذلك جاء إلى شبيب هذا عبد الرحمن منجم الآن يعرف على شبيب أن يشاركه في هذه مهمة الدنيئة انظر ماذا يقول له قال له, يا... قال له يا شبيب هل لك في شرف الدنيا والآخرة قال وماذا قال قتل علي بن ابي طالب قال سكلتك امك لقد جئت شيئا ادى كيف تقدر على قتل علي قال اكمن له في المسجد فاذا خرج للصلاة الغدات شددنا عليه فقتلناه فان نزونا شفينا انفسنا وادركنا ثأرنا وان قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها يعني هو يمني نفسه الشهادة بقتل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال ويحك لو كان يعني ها الشبيب في أوله تردد في هذا الأمر وهو يعلم فضل علي وما لعلي قال ويحك لو كان غير علي لكان أهون علي قد عرفت بلاءه في الإسلام وصابقته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أجدني أن شرح لقتله فتردد ذلك الرجل في قتل الإمام علي وقد تذكر فضله ومناقبه فقال عبد الرحمن بن ملجم أما تعلم أنه قتل أهل النهر العباد الصالحين أنا تعلم أنه قتل أهل العباد الصالحين قال بلى قال فنقتله بمن قتل من إخواننا قال نقتله بمن قتل من إخواننا فأجابه إلى طلبه واتفق الثلاثة على قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في تلك الليلة ليلة الجمعة فجاء قطان وهي في المسجد الأعظم معتكفة كانت معتكفة تصلي وتعبد فقالوا لها قد أجمع رأينا على قتل علي قال قالت فإذا أردتم فأتوني يعني لما تريدون ليلة التي ستقتلون فيها وفعلا لما كانت تلك الليلة جاءوا إليها قال قال هذه فقال هذه الليلة التي وعدت فيها صاحبي أن يقتل كلا منا صاحبه فدعت لهم بالحرير فعصبتهم به جعلت عصائبهم من حرير وأخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي بن أبي طالب فلما خرج علي رضي الله عنه لما خرج لأداء الصلاة قام ذلك المجرم شبيب، فضربه بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب يعني المكان الذي يفتح منه الباب فضربه ابن ملجم في قرنه بالسيف وهرب وردان حتى دخل عليه منزله حتى دخل منزله فدخل عليه رجل من بني أبيه وهو ينزع الحرير عن صدره الذي عصب به قال ما هذا الحرير والسيف فأخبره لما لما كان وانصرف فجاء بسيفه فعلى به وردان حتى قتله يعني ذلك الرجل وخرج الشبيب نحو أبواب كندة في الغلس وصاح الناس فلحقه رجل من حضرموت موت يقال له عويمر وفي يد شبيب السيف فأخذ وجتم عليه الحضرمي فلما رأى الناس قد أقبلوا في طلبه وسيف شبيب في يده خشي على نفسه فتركه ونجا شبيب في غمار الناس فشدوا على ابن ملجم ثم إنا علي رضي الله عنه لما ضرب تلك الضربة وطعن تلك الطعنة المشؤومة صلى بالناس ثم قال علي بالرجل فأدخل عليه يعني عبد الرحمن بن ملجم فأدخل عليه فقال يا عبد الله ألم أشسن إليك قال بلى قال ما حملك على هذا قال شحته يعني السيف قال شحته أربعين صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه فقال علي رضي الله عنه لا أراك إلا مقتولا به ولا أراك إلا من شر خلقه ومحمد بن الحنفية وهو ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو أيضا يحكي قصة قتل أبيه رضي الله عنه وأرضاه قال كنت والله إني لأصلي تلك الليلة التي ضرب فيها علي في المسجد الأعظم في رجال كثير من أهل مصر يصلون قريبا من السدة ما هم إلا قيام وركع وسجود وما يسأمون من أول الليل إلى آخره اذ خرج علي لصلاه الغداه فجعل ينادي أيها الناس الصلاة الصلاة فما أدري أخرج من السدة فتكلم بهذه الكلمات أم لا فنظر إلى بريق وسمعت الحكم لله يا, الحكم لله يا علي لا لك ولأصحابك الحكم لله يا علي لا لك ولأصحابك فرأيت سيفا ثم رأيت ثانيا ثم سمعت عليا يقول لا يفوتنكم الرجل وشد الناس عليه قال فلم أبرح حتى أخذ ابن ملجم وأدخل على علي فدخلت في من دخل من الناس فسمعت عليا يقول النفس من نفس انا إن مت فقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت, رأيت رأي فيه وذكر أيضا أن الناس لما دخلوا على الحسن فزعين لما حدث من أمر علي فبينما هم عنده وابن ملجم مكتوف بين يديه إذ نادته أم كالثوم بنت علي ابن أبي طالب وهي تبكي أي والله لا بأس على أبي والله مخزيك أي هي تقول لعبد الرحمن بن ملجم لا بأس على أبي والله مخزيك فقام هذا المجرم عبد الرحمن بن ملجم يرد على السيدة أم كالثوم قال على من تبكين والله لقد اشتريته بألف يعني السيف والله لقد اشتريته بألف وسممته بألف ولو كانت هذه الضربة على جميع أهل مصر ما بقي منهم أحد بكثرة ما شحذ ذلك السيف وبكثرة ما سمه يعني لو ضرب به أهل مصر جميعا لقتلهم جميعا ولما ترك منهم واحدا فجرح علي بن أبي طالب بتلك الضربة جرح جرحا شديدا ودخل عليه طبيبه فعرف أن كما قال الضرب قد وصلت إلى أم رأسه فقال يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فإنك ميت يعني انتهى الأمر الآن عليك أن توصي فقال فعلي رضي الله عنه طبعا رفض ورفض أن رفض حتى أن يوصي لأحد أو أن يستخلف أحد طبعا حتى يكون الأمر شورى كيما بعده بين المسلمين بعده فلذلك قال لا أمركم ولا أنهاكم انتم أبصروا بأمركم ثم دعا أمير المؤمنين عليه دعا الحسن والحسين وأغصاهما قال أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تبكيا على شيء زوي عنكما وقول الحق وارحم اليتيم وأغيت الملهوف واصمع للآخرة وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا واعملا بما في الكتاب ولا تاخذكما في, لومة في الله لومه تلائم ثم نظر إلى محمد بن حنفية وهو ابنه لكن من غير السيده فاطمه فقال هل حفظت ما أوصيت, هل حفظت ما أوصيت به أخويك قال نعم قال فإني أوصيك بمثله وأوصيك بسوقير اخويك لعظم حقهما عليك فاتبع أمرهما ولا تقطع امرا دونهما ثم قال التفت إليهما وقال أوصيكما به فإنه ابن أبيكما فقد علمتما أن أباكما كان, يحب كان يحبه وقال للحسن أوصيك أي بني بتقوى الله وإقامة الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة عند محلها وحسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهور ولا تقبل صلاة من مانع زكاه وأوصيك بغفر الذنب وكضم الغيظ وصلة الرحم والحلم عند الجهد والتفقه في الدين والتثبت في الأمر والتعهد للقرآن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشناب الفواحش ثم لما حضرته الوساة أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصيته في وصية طويلة قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن, أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين ثم أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإني سمعت أبا القاسم يقول إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب الله الله في الأيتام فلا تعنوا أفواههم ولا يضيعن بحضرتكم الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يوصي به حتى ظننا أنه سيورثه الله الله في القرآن لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم يناظر الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الرب الله الله في ذمة نبيكم فلا يظلمن يضل بين أظهركم الله الله في أصحاب نبيكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم الله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم الله الله فيما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة لا تخافن في الله لومه لائم يكفيكم من أرادكم وضغى عليكم وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الأمر, فيو فيولى الأمر أشراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليكم بالتواصل والتبادل وإياكم والتبابر والتقاطع والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإتم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله ثم نطق بلا إله إلا الله وقبر وكان ذلك في شهر رمضان من سنة أربعين للهجرة ثم ان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه قبل موته نهى أن يمثل بقاتله وقال احبسوا الرجل فإن مت فاقتلوه وإن اعش فالجروح قصاص وفي رواية قال اطعموه وسقوه واحسنوا إساره فإن صححت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وان شئت استقد ف وقع بعض الخلاف في وصيه في وصية امير المؤمنين علي في قضيه عبد الرحمن بن ملجم لانه جاء في بعض الروايات هل فعلا جاء في بعض الروايات أن الحسن قد امر باحراقه وانهم فعلا قد اخذوه وقد احرقوه بالنار لكن قد تتعارض هذه الرواية مع كثرة الروايات التي فيها, أن... التي فيها أن, ال... أن, ال... أن علي رضي الله عنه قد وصى بعدم التمثيل ب... ب... قد وصى بعدم التمثيل الرحمن بن ملجم وإلى جاء في بعض الروايات أن الحسن قال أما والله حتى تعاين النار ثم قدمه فقتله وجاء أيضا في بعض الروايات ان عبد الرحمن بن المنجم لما أحضر قال قال محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر قال دعونا نشتمه فقطع عبد الله يديه ورجليه ولم يزع ولم يتكلم والرواية ذكرها ابن سعد في الطبقات قال فكحل عينيه ولم يزع يعني لم يأبه بهذا الامر قال فقطع عبد الله يديه ورجليه فلم يزع ولم يتكلم فكحل عينيه فلم يزع وجعل يقول إنك لا تكحل عيني عمك وجعل اقرا باسم ربك الذي خلق وإن عينيه تسيلان ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطع فجزع فقيل له في ذلك قال ماذاك بجزع ولكني أكره أن أبقى في الدنيا فواقا لا أذكر الله تعالى فقطعوا لسانه ثم احرقوه قلت هذه الرواية رواها رواها ابن سعد في الطبقات والله أعلم بصحة إسنالها وهنا أذكر بعض كلام الإمام الذهبي الذي ذكرت أمس لما تحدث فيه عن قاتل لما تحدث فيه عن قاتل عمار وقاتل غير وقاتل غيره وقاتل هؤلاء قاتل طلحه وقاتل الزبير وقاتل سعيد بن جبير والذهبي أصلا جاء بهذا الكلام عند تحدثه عند تحدثه عن عبد الرحمن بن ملجم قال قاتل علي خارج مفتر إلى آخره شهد فتح مصر وإلى آخره وكان من العباد ويقال هو الذي أرسل صبيغا التميمي إلى عمر فسأله عما سأله مستعجم القرآن إلى أن قال الذهب ثم أدركه الكتاب وفعل ما فعل وهو عند الخوارج من أفضل الأمة وفي ابن ملجم يقول عمران بن حطان الخارجي المشهور الذي هو من رجال البخاري في صحيحه قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانة إني أذكره حينا فأحسبه أوف البرية عند الله ميزانا يقول الزهبي وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق في الآخرة وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النار ونجوز أن الله يتجاوز عنه لا كما يقول الخوارج والروافض فيه وحكمه حكم قاتل عثمان وقاتل الزبير وقاتل طلحة وقاتل ابن جبير وقاتل عمار وقاتل خارج وقاتل الحسين فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم في الله ونكل أمرهم إلى الله عز وجل أما بالنسبة لي لم نتعرض لما فعل الآخران يعني لأنهم ثلاثة اتفقوا على قتل الثلاثة أما عبد الرحمن بن ملجم فقد أصاب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأما البرك بن عبد الله والذي قد تكفل بقتل معاوية فإنه في تلك الليلة نفس الليلة التي ضرب فيها أمير المؤمنين قعد لمعاوية فلما خرج ليصلي الغدات شد عليه بسيفه فوقع السيف في, وقع السيف في إليته معاوية ثم أسر ذلك الخارجي فلما أسر وجيء به إلى معاوية قال له إن عندي خبرا أسرك به فلئن أخبرتك هل ينفعني ذلك قال عندي خبر إن أنا أخبرتك هل يسرني ذلك قال نعم قال إن لي قتل عليا في مثل هذه الليلة قال فلعله لم يقدر على ذلك يعني كما انت لم تقدر عليه لانه لم يقدر عليه كما انت لم تقدر عليه لعله لم يقدر على علي ايضا قال بلى ان عليا يخرج ليس معه احد يحرسه لان معاوية كان يخرج بالحرس وطبعا لم ينفعه هذا الامر في شيء لان معاوية امر به فقتله طبعا امر به فقتل ثم بعث معاوية الى طبيبه فلما نظر الى تلك الضربه التي كانت عنده في الاولية قال اختر احدى خفوتين إما أن أحمي حديدة فأضعها موضع السيف يعني مكان الضربة يكويه له وإما أن أسقيك شربة يقطع بعدها الولد يعني لا يلد بعد ذلك وتبرأ فإن ضربتك مسمومة فقال معاوية أما النار فلا صبر لي عليها يعني لا يستطيع, لا لا يستطيع مقاومة الكي قال وأما انقطاع الولد فإن في يزيد وعبد الله ما تقر به عيني وفعلا سقاه تلك الشربة وبرئ ولم يولد له بعدها ثم بعد ذلك معاوية كان اذا سجد او خرج اي مخرج يضع العرس الحرس ويضع العسس حوله اما عمر بن بكر التيمي الذي خرج لقتل عمر بن العاص فالذي وقع ذلك اليوم ان عمر بن العاص اشتكى في بطنه تلك الليلة اشتكى بطنه تلك الليلة فلذلك أرسل من ينوب عنه في الإمامة وهو خارج ابن حدافة وكان صاحب الشرطة وكان بني عامر بن ويعني عبارة الذهبي التي سبق أن أثرنا إليها هي عبارة زيدة وممتازة لكن إشكال فيها أنه يعني حاول أن يسوي بين أولئك الذين قتلوا ودعل حكم قاتليهم سواء مع أنه ذكر من بينين خارجا نعم طبعا نحن نعلم أن ذلك خارجي وقد فعل هذه الفعلة لكن مع ذلك هل يمكن أن يساوى قاتل عمر بن العاص أو نائمه خارج بن حذافة بقاتل عثمان أو قاتل الزبير أو قاتل طلحة أو قاتل عمار أو قاتل أمير المؤمنين عليه طبعا لا يساوى هذا الفعل من حيث الجرم من حيث الشناعة هو قتل قتل لكن من حيث الشناعة لا يمكن أن نشنع على هذا بمثل ما نشنع به على هذا لأن هذا ليس هذا ليس عمر من العاص وأولئك السابقين ولا عمر من العاص هو خارج ولا من العاص وأمير المؤمنين علي ولا خارج الذي كان بدل بن العاص هو هؤلاء قلنا خرج هذا الرجل فجاء إلى إلى المسجد يريد أن يضرب عمر بن العاص وكان عمر بن العاص قد شكا في بطنه فأرسل بدله خارج بن حذافة فقتله وهو يظن انه قد قتل عمرو بن العاص فاخذ فاسر ذلك الرجل فانطلقوا به الى عمرو فدخلوا عليه ويقول له أيها الأمير أيها الأمير الامير وهو يظن انه قد قتل عمرو بن العاص قال من هذا قال عمرو بن العاص قال من قتلت انا اذا قالوا قد قتلت خارج بن حيافه فقال اما وخاطب عمرو بن العاص قال اما والله يا فاسق ما ظننته غيرك ما ظننته غيرك فقال عمرو اردتني وأراد الله خارجا وصارت مثلا الآن هذا من الأمثلة المعروفة أردتني وأراد الله خارجا إذا الإنسان أراد شيئا ولم يسر ويسر الله تعالى له أمر آخر أراد الله له أمر آخر يقال أراد الله أردتني وأراد الله خارجا وهكذا كان مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقد تولى غسله الحسن والحسين عبد الله بن جعفر رضوان الله عليهم وكفن في ثلاثة أتواب ليس فيها قميص وصلى عليه الحسن فكبر عليه أربعة تكبيرات وفي رواية أنه كبر عليه تسعة تكبيرات ثم دفن رضي الله عنه وأرباه وعليه السلام يبقى سؤال في آخر هذه الحصة أين هو قبر الإمام علي؟ أين هو الإمام علي بن أبي طالب الآن لأن الروايات كثيرة اختلفت اختلافا كبيرا منهم من يقول بأنه دفن في الكوفة في قصر الإمارة منهم من يقول أنه قد نقل إلى المدينة منهم من يقول أنه نقل إلى مزار شريف الآن لماذا يشترون مزار شريف لأنه يزار فيها, فيها مشهد الإمام علي بن أبي طالب والناس يزورونه يعني نقل إلى بلاد خراسان دفن في بلاد خراسان وطبعا لكن القبر المشهور عند الشيعة خاصة القبر المشهور هو القبر الذي في النجف الذي يزار اليوم وإن كان الذهبي سنكر هذا الأمر وقال بأن هذا القبر الذي في النجف هو الصحيح أنه ليس للإمام علي وإنما هو للمغيرة بن شعبة الذي كان من أعداء الإمام علي يقال بأن القبر الذي ذكره الذهبي في سير أعلى النبلاء قال القبر الذي يزوره الشيعة في مشهد النجف هذا هو قبر الصحيح أنه قبر المغيرة بن شعبة وليس قبر الإمام علي في لا أدري هل لحكمة من الله سبحانه وتعالى أخفي هذا القبر ولم يعلم هل لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وحده لكن الذي نعلمه نحن أنه لا نستطيع تأكيد أن الإمام علي بن أبي طالب قبره في موضع معين وبهذا نكون قد أتينا على مجمل ما عاشه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بحضرة الخلفاء الراشدين ثم ما كان في حياته وما كانت له من المشاهد سواء مع الناكتين أو مع البغاة أو مع الخوارج الذين خرجوا عليه عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا الله به في علميين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونرجو من الله تعالى بدراستنا لسيرة الإمام علي وببيان فضل الإمام علي ومنزلة الإمام علي وإظهار كثير من الحقائق التي عادة ما تخفى في حق الإمام علي نرجو بذلك التقرب إلى الله عز وجل ونرجو بذلك أن نكون قد, قد وفينا ولو شيئا قليلا قليلا من حق آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين